هذا الجهاد إخواننا في فلسطين لو حقا على جميع الدول الاسلاميه أن يساعدوهم وأن يقوموا معهم حتى يتخلصوا من عدو الله اليهود فاليهود شرهم عظيم وبلاؤهم كثير وقد أوذوا إخواننا في فلسطين فالواجب على دول الاسلاميه وعلى جميع المسلمين القادرين أن يساعدوا في جهاد أعداء الله من اليهود حتى يحكم الله بينه وبين المسلمين إما لجهادهم و. اشتراء عليهم وخصدهم في محلهم بما شرع الله من أخذ في عليهم وغير ذلك مما هو واجب مع الاستطاعه أو بصلح بينه وبين دولة فلسطين صلحا ينفع المسلمين ويحصل لفلسطين به دولتهم وقرارهم في بلادهم وسلامتهم من الاذى والظلم يجب على الدول الإسلامية أن تقوم بهذا الأمر حسب الطاقة والإمكان وأما بقاؤهم في حرب مع اليهود وهذا العظيم وضرر كبير على رجالهم والإساءهم واطفالهم هذا لا يسلق شرعا يجب على الدول الإسلامية والأغنياء والمسؤولين أن يبلغ جهودهم وسعهم في جهاد اعداء الله اليهود أو فيما يتيسر يصلح إن لم يتيسر الجهاد صلح عادل يحفظه لجولستانيين قامت دولتهم على أرضهم وسلامتهم من الاذى من عدو الله اليهود متى صالح النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكه واهل مكه اكثر من اليهود ذاك الوقت لأن المشركين اكثر من اهل الكتاب أباح الله طعام الكتاب وليس الكتاب محسنات ولم يبح طعام السقاه من المشركين ولا نساءهم وصالحهم الذي عشر على وضع الحرب يامل فيها الناس وكان هذا الصلحي الفر العظيم للمسلمين وان كان في غواه عليهم نحو الشيء ورجع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلحة العامة فإذا لم يجسر الاستلاع على كفره وقضاءه عليهم فالصبح جائز لمسلحة المسلمين وأمنهم ويطائهم بعد حقوقهم هذا أمر مطلوب لما لا يترى كله, كله لا يترى كله ولهذا صالح صلى الله عليه وسلم عشر سنين على غض الحرب وصبر على بعض الغمارة في ذلك لمصلحه المسلمين وأمنهم حتى استحب النبي صلى الله عليه وسلم قراءه القران ولهذا كان صلحا عظيما وغزوا عظيما نفع الله به وصار الناس يصفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة ودخل في هذا الصلح رساله الصلح جم الغفي وامم كثيره من المسلمين دخلوا في دين الله وتوكلوا بالله عز وجل